بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء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 مسرورا. إنه ظن أن لن يحوء بلى إن ربه كان به بصيرا فلا أقسم بالشفقة والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرأ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يورون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أدر غير ممنون